بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم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 تميد بكم وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه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 فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر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 وَغضِبَ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لصوت الْحَمِيرِ أَلَمْ تروا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لكم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعمه ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً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 أَلَمْ تر أَنَّ الْفُلْكَ تجري فِي البحر بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شكور وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ الذلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا كل ختار كفور يا يَا أَيُّهَا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 وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم